أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم واضرب الرحمن الرحيم واضرب لهم مثال الله الحياة

فاقتلق به نبات ا ل أ ر ض ف أ ص ب ح هشيما تذر

المال والبنون ز ي ن ة الحياه الدنيا

ويوم نسير الجبال وترى ا ل أ ر ض ب ا ر ز ة

ولقد جئتمونا كما خلقناكم أ و ل م ر ة بل زعمتم أ ن لم ن ج ا ل

فترى اسماء ا ل م م ا فيه ف ت ر ى

موسوعه ا ع ا ل ن ا ب ل ا ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ا

فتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو

おはよう

وكان الانسان اكثر شيء جدلا

موسوعه ا ت ر ا ب ل س ي للعلوم ا و ن س ي م ا ق د م ت ي د ا

وان تدعوا

بل لهم موعد

فله موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى

م ا ل ا ب

ف َ إ ِ ن ِّ ي ن َ ز ِ ي ت ُ الحوت َْ وما ََ أ َ ن ْ س ا ن ِ ي ِ ل َّ ا الشيطان ََُّْ أَمْ َ ن انكرت و ا ت َ ق َ ذ سبيله َُِ

تبداعا <تصفيق>

あ、oh. oh.

وكيف تصبر على ما لم تحق به

حتى احب ذلك

قال أ خ ا ق ت ه ا لتغرق أ ه ل ه ا لقد جئت شيئا إ م ر ا

قال لا تاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أ م ر ي عسرى فوقلقا حتى اذا ل ق ي

قال أ ق ت ل ت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا مكرا

قال إ ن س أ ل ت ك عن شيء بعدها فلا تصاب

「そりゃそう